بسم الله الرحمن الرحيم لي الى فقري الى في رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذانك الذي يدع الريم ولا يحض على طعام المسكين فاين للمصلي الذين هم من صلاتهم شاهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوتر اُصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ